السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد فالله اسال ان ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير منا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا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 عليه وعلى اله الصلاة والسلام ثم اما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سوره النازعات وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل انه سميع مجيب الدعاء وتعلمون اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الايه الكريمه والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها ان البعث والنشور من اسهل ما يكون لا يكلف الله شيئا على الاطلاق وكما قال الله فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره وذلك كان ردا على اهل الكفر والشرك اولئك الذين استعظموا العوده الى الحياه مره اخرى واستصعبوا البعث والنشور فبين الله سبحانه وتعالى انه من السهوله واليسر بمكان انما هو امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ومن هنا جاء قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة وتلك كما قلنا هي النفخة الثانية التي عندها يبعث الخلائق جميعا ويعاد كما كان لا ينقصون شيئا على الإطلاق فإذا هم بالساهرة قلت لكم إن أهل العلم كان لهم قولان في الساهرة فالبعض قال الساهرة وجه الأرض والأرض يوم البعث ستكون ملساء مستوية لا شيء فيها على الإطلاق لا ترى فيها عوجا ولا أمت وقلت لكم إن العرب كانت تطلق على الأرض المستوية الفضاء اسم الساهرة لماذا؟ لأنها أرض لا مأمن لهم فيها، فكانوا إذا ما نزلوا فيها لا يلامون بليل، يدعلون البهائم تلام، وهم لا ينامون خشية من سبع أو من عدو أو ما شابه ذلك، فسميت بالساهرة. قالوا وهكذا الأرض يوم الحشر ستكون ساهرة أي فلاتة. المستوية لا شيء فيها على الإطلاق البعض الآخر قال الساهرة اسم لأرض الشام وأرض الشام خصوها بذلك لماذا قالوا لأنه صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرض الشام ستكون أرض المحشر والمنشر وذلك من خلال حديث أخرجه ابن ماجة في سننه ولص صاحب الزوائد على تصحيحه وإن كان شيخ الألباني عليه رحمه الله قد ضعفه ولكنه قد جنبه الصواب في هذا والحق أن الحديث صحيح فالحديث عند ابن ماجة في سننه ميمونة تسأل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فتقول له افتنا في بيت المقدس افتنا في بيت المقدس فقال النبي عليه وعلى اله صلاه والسلام هو ارض المحشر والمنشر يعني في هذه الارض في ارض الشام سيحشر الناس ويقومون لله رب العالمين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي ارض المحشر والمنشري من استطاع منكم ان يصلي فيها فلياته وليصلي فيه اي في بيت المقدس فان صلاه فيه كالف صلاه فقالت ميمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فان عجزت عن ان اتحمل اليه يعني مش هقدر اوصل اليه مش هقدر اسافر له وانت بتقول يعني وترغب في الصلاة فيه والصلاة فيه بألف صلاة فماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ وقلت رحم الله ميمونة قد جاء اليوم الذي نستطيع أن نتحمل إليه ولكننا لا نستطيع أن نوصل إليه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأن يعود المسلمون إلى سابق عهدهم ومجدهم وأن يفك قيده من أيدي كلاب اليهود إنه على ذلك قدير فيا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن لم استطع أن أتحمل إليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تهدين إليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتى طبعا ما كانش لسا الكهرباء والكهرباء وما إلى هذا وإنما كان يشعل ويقاد بسراد يوضع فيه زيت الزيتون فقال تهدين إليه زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك كمن أتاه الشاهد معي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن أرض الشام والتي بها بيت المقدس ستكون هي أرض المحشر واليه والمنشر التي سيحشر منها الناس لله رب العالمين ولذلك قال هؤلاء فإذا هم بالساهرة يعني بأرض الشام يعني بأرض ها المحشر يعني بأرض المحشر وهذا القول بالطبع لا يختلف مع القول السابق إلا أنه كان أكثر تحديدا يعني القول الأول قال الساهرة أرض المحشر اللي عملوا دول قيدوا قالوا اللي هي أرض الشام التي هي ارض الشام سترى ان الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر تكذيب المكذبين وعناد المعاندين وانكار المنكرين وساق من الادله على تكذيبهم مساق وعلى تاكيد ان القيامه حق وأن البعث حق اذا به يقول هل اتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى تسأل بقى وتقول طيب أنت لكم قلت لنا إن أمر القرآن مبني على ها الوصل فالآيات لابد أن تكون منسجمة بعضها موصول ببعض ويسلم بعضها إلى بعض إيه اللي دخل قصة سيد موسى هنا والكلام عنه شرك المشركين وتكذيب المشركين والتكذيب بالقيامة والتكذيب بالساعة لماذا جاء الحديث عن نبي الله موسى اقول لك بمنتهى البساطه النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما كذبوه ضاق صدره واشتد حزنه وهذا شيء قلت لاخوانكم بالامس القريب اني الداعيه يعلم يقينا انه ليس مسؤولا عن ان يصدق الناس او لا يصدق الناس يعني انا حينما اتي فادعوكم الى خير ما ليش علاقه انت هتصدقني ولا هتكذبني انما انا اعلم ان وظيفتي البلاغ فسواء صدقت ام كذبت انا لن اسال عن هذا ولذلك لن يقف نبي ولن يقف داعي بين هذا الله علشان يتقلوا انت الناس صدقتك ولا كذبتك انما يسأل هل بلغت ام لا ولذلك هذه وظيفة الانبياء والدعاء انما عليك البلاغ هذه الوظيفة لكن مما لا شك فيه اننا اذا كنا نحب الناس فنحن نحزل كلما رأينا الناس تكذب حقا وتنكر حقا ده شيء بيحزننا ما فيش شك ففي شك هذا اذا كنا نحب الخير للناس فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان ارحم الناس بالناس عليه وعلى اله صلاه والسلام فكان يحزن ولذلك لا يجهد نفسه في الدعوة لدرجه انه كاد أن يهلك نفسه لعلك لك باخع نفسك فكان وكان يضيق صدو كما قال القران الكريم بما يقولون كان بيحزن ومما شدد من حزني أنه يدعوهم إلى حق فكيف لا يقبلون هذا الحق فجاء الله سبحانه وتعالى وانت شوف عندك صورة مرت صوت النبأ ودي يعني نصف هذه الصورة كله بيشير إلى تكذيبه تكذيب المشركين فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه فذكر له قصة موسى ليقول له إن كنت قد كذبت من قريش فقد كذبت الرسل من قبلك فلا تحزل وقد كذب موسى خص موسى بالذكر ليه محنا عندنا نوح وعندنا إبراهيم وعندنا لوط وعندنا وعندنا, وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا خص موسى بالذكر ليه ودائما حتى القران الكريم يذكر نبي الله موسى كثيرا ليه قالوا لأن قصة نبي الله موسى يعني من أشد القصص وأعظمها تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الله يريد أن يقول له إن كان لك عدو من المشركين فلن يكون أشد من فرعون هذه واحدة ثانيه أن نبي الله موسى هو النبي الوحيد الذي لاقى عنةً من أعدائه ومن أتباعه مشكلة مزدوجه يعني لاقى ما لاقى من فرعون ولما أراحه الله من فرعون أتباعه وهم بنو إسرائيل ما أراحوه والله ما أراحوه قوم متعبين مش عايز أقول تعبين تاني لكن هو أقول متعبين فرعون يغرق دادل ما يسجدوا لله شاكرين يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم ويجعل لنا إلها كما لهم آلهة الله يخربوك يعني يعني أنتم ما بتشوفوش عم ده أول التعب والعالم طيب اثنين عايزين نشوف ربنا اللي احنا بنعبوده ده بقى آرنا الله إيه جاهر طيب شوية لا عايزين منهج وكتاب عشان يعرفنا إيه اللي نقوله وإيه اللي يجوز وإيه اللي ما جوز اللي طيب يذهب للقاء الله يعود فيرهم قد عبدوا العجلة من دون الله عزين استلايح ربولا يديهم المن والسالوة بعد ما عودوا يأكلوا من والسالوة يقولوا لا احنا اعرفنا بقى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصالها عالم فا شوف التعب شوف فقال قال فالنبي النبي الله موسى يعني لاقى علة من اعدائه ولاقى علة من أتباع ذلك هو خير من يصر به هو خير من يصر به كما الله يرسل رساله النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد كذبوك فقد كذب موسى ولا قالة حتى من أتباعه اشتدوا عليك فلن يكونوا أشد عليك من فرعون سلِي للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تحذير لهم لأهل الكفر يعني انه كما أهلك الله فرعون فلن تعجزوا الله وسوف يهلككم إن داومتم على التكذيب والإعراض إبادي رسالة تالي رسالة للمؤمنين رسالة للمؤمنين أن الظفر يكون مع الصابر وأن الله سبحانه وتعالى ينصر اولياءه مهما طال الزمان فشف لما قبلوا إسرائيل يقول نبي الله موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. ورانا الويل قبل ما تبقى رسول وبعد ما بيطرسو يقول لهم استعينوا بالله واصبروا كده فالمؤمن ايضا ينبغي ان يعلى الله حسين قعد 30 سنه على البلد وفي الاخر ايه قسمه الله فالظافر يكون مع الصبر والله سبحانه وتعالى يملل للظالم فاذا اخذه لم يفلت اذا الحديث عن نبي الله موسى وقصته جاء مناسبا لان سبقه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من باب التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التبشير للمؤمنين ان الله سينصرهم وان طال الامد من باب التحذير للكافرين ان الله كما اهلك فرعون وكان اشد منكم فهو قادر على ان يهلككم ان ظللتم على تكذيبكم واعراضكم عرفنا جهز ليه يبقى, يبقى جه حديث كده لما قال الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديثهم هذا الاستفهام احلالا بيكون بمعنى التقرير هل اتاك يعني قد جاء قد جاءك زي ما انا ابعت لك حاجه واقول لك هل وصلك كذا عشان انت في النهايه تقول لي ايه اه وصل فقالوا هذا يعني لو خدناه بالمعنى ده يبقى هذا يعني ان في ايات نزلت من قبل تتحدث عن قصه نبي الله موسى البعض الاخر بيقول لا كان هذا هو اول الحديث عن نبي الله موسى يعني هو ده اول حديث القران الكريم عن قصه موسى ده اول ما نزل فيه بعض بيقول هذا هذا هو اول ما نزل في قصه نبي الله موسى يبقى هل اتاك ما يكونش بقى معناها قد اتاك لا لا وإنما هو سؤال للتشويق أي سوف نأتيك الحديث إيه لسه الحديثك زي ما تقول الواحد عرفت خبر كذا وكذا يقول لك إيه لا معرفتش والسؤال يكون للتشويق فحينما أسأل أنا أشويقه قائلة لإيه الإجابة غير لما أجي أحكي لك على طول لما أجي أقول لك يسكت ده التحرير حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ببارح خلاص مش قديك بتسمع لكن لما أقول لك سمعت اللي حصل مبالح في مدان التحرير اللي يحصل ثم تقول لي ايه ايه فتتشوق الى قالوا هذا ما بالتشويق ايه يبقى اللي اعتبروا اني القصة دي ذكرت من قبل يبقى السؤال يفيد تحقيق واللي اعتبروا ان القصة دي ما تقلتش السؤال يفيد التشويق ان القصة هلقول لك لا بقى ونشوق اخليه يبقى وهل اتاك حديثه ايه موسى حديثه اي قصته قصة موسى وكان نبي الله موسى من أولي العزم إلا ربنا قال لهم صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وأولي العزم يعني أكثر الرسل تحملا للمشاق والتكذيب وكان منهم نبي الله موسى طيب قصته وهل أتاكها حديث موسى طبعا القرآن يريد أن يسري فلا بش لازم جيب القصة من الأول انما يجيب الموضع اللي فيه ايه التسريه يبقى انت تاخذ من القصه بالقدر الذي يحتاجه السياق سمع كلامي بالقدر الذي يحتاجه الايه السياق. السياق هنا جاي ليه عشان نسرع على النبي نبشر المؤمنين نخوف الكافرين يبقى على طول هنجيب لما راح لفرعون وفرعون كذبه ربنا اهلك ادي بقى الايه اذا القصه بتتعدد ليه بعض الناس يسأل يسال كده يقول لك الله وهو قصه آآ يعني آآ آآ ادم وابليس اتكررت في القران وقصه موسى اتكررت في القران وقصه نوح اتكررت في القران وقصه ابراهيم اتكررت في القران تعال لكل موضع وشوف الجزء من القصه اللي جه سترى ان كل موضع يذكر فيه من القصه ما يخدم هذا اليه الموضع الصياغ ده الشباب عارفه ولذلك احيانا زي الاحاديث احاديث النبوي الأحاديث النبويه يجي الحديث الواحد ممكن تلاقيني هقوله خمس مرات خمس مرات بس كل مره بقوله في حته اه يصلح الاستدلال فيه ولذلك لما تفتح كتب السنه هتجد مثلا البخاري البخاري جاء بحديث واحد يعني مش هو ده بس لا كل الاحاديث يكررها في ابواب متعدده في أبواب متعددة ليه لأن هو الحديث فيه كذا جانب بيخدم كذا قضيه بيخدم كذا قضيه لما اجيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس فوقع فشقت فخذه وفكت قدمه هتلاقيه المسلس هنا بيحطوا الحديد ده في اكثر من باب هتلاقيه في كتاب الصلاة وواعدين في كتاب الصلاة هتلاقيه في باب صلاة الرجل في بيته واتلاقيه في باب صلاة الرجل قاعدة هو داخل في كل ده لان لما حصل له ده ما خرج لصلاة الجماعة وصل فيه في بيت فيجيب لك الحته دي لانه بيخدم القضية دي وبعدين يجيبوا في صلاه الرجل قاعدة انت تصلي قاعد لان النبي في الحديث ده صلى قاعد هيرجع يجيبوا في باب الالتفات في الصلاه إنهم لما صلوا خلفه قياما التفت واشار اليهم قال اقعد هيرجع يجيبولك في باب صلاه الماموم قاعدة اذا صلى امامه قاعدة شوف عمال يجي فين وفين وفين وفين ليه ليه هو في اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي, اللي يخدم ده القصص كده برضو القصص كده فيه عبر فتعز عايز عبره هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا هتاخد بقى من القصه اللي يتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا سيدنا موسى الى ان وصل الى الوادي المقدس ده قصه طويله جدا لا في صورة طاعة لا في صورة الشعراء في صورة النملعة لا في صورة القصص كده قصة طويلة جد من أول ما ولد والقرآن قد بس مش هو ده السياق بقى مش هو ده اللي عايزه السياق من أول ما ولد وازاي فرعاول كان يقتل الذكور واستحي الإناث فمتحيرت ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روحها ويوحي إليه اللي تجعله في التابوت وتلقيه في اليام ويديها بشارة ان ردوه إليك وجعلوه من المرسله واتخافها من فرعون على له ويأخذه عدو لي وعدو الله ألا ودوه العدى عنده بس هيرجع عليك برد وبعدين يتربى في بيت فرعون وربنا يلضو إلى أمه أنه يعرض عن المرادع كل ده تعرفينه كل ده هلم تقالش ليه مش هو ده الموطن اللي احنا عايزين شيد الحته اللي احنا عايزين وبعدين يكبر في بيت فرعون وبعدين خلاص يعرض عن باطل مع انه تربى في بيت فيه باطل لكن يعرض عنه ويعرف الحق فيبقى صاحب منهج ويبدأ يدعو لهذا الحق فيبقى له اتباع فيبدأ يكره من فرعون وملائيه فجأة يخش المدينة وكان ممنوع من دخولها يلاقي اتنين بيقتاتل واحد من اللي بيتبعوه في الحق من بني اسرائيل واحد قبطي من قوم فرعون يريد ان يستذل هذا الرجل مش هاجرة. فسيدنا موسى يدفع ويموت بقت مصيبه عند فرعون وملئه هيدفع ثمنها ايه يجي واحد من قوم فرعون ربنا بيسخر الناس دي كده يقول له ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فيسيب مصر ويهرب ويذهب لماديا. شف كل ده متألف ويذهب إلى ماديا. ولما يذهب إلى ماديا يدخلها فقيرا بلا مأوى بلا طعام بلا بلا يجلس عند علماء يشوف اللي يحصل من البنتين وقصة البنتين معرفية ويضرع إلى الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يوم ربنا استجب له وتيجي البنت النبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لله يروح البنت الشريفه العقيده بتسدد راجل, راجل يكفيها العمل يا ابت استاجرهن خير من استأجرت القوي الامين عشان نوضح طب استاجرهن ازاي وانا راجل كبير في الفراش ودول بنتين والوحديهم ويبقى داخل وخارج عليهم يبقى في طريق افضل واصول له ولهما اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتي على ان تجرني ثمانية حجر فان أتممت عشرا فمن عندك يوم سيدنا موسى يقبل ويقعد أبعد الأجلين اللي هو عشر حجج عشر سنين ثم يحن إلى أمه وأهله فيستأذن العبد الصالح فيأزله فيأخذ امرأته وبالطبع أكيد معه ذريه فيسير بأهله راجعا إلى مصر يريد أن يدخلها في خفاء حتى لا يشعر به فرعون ومرئه اللي أكيد يعني يريدون به شرع وكان خايف ان يقتلوه قال ربنا كذا واخاف ان يقتلوه فراجع متخف يريد ان يدخل مصر في خفاء فجاه الليله تظلم تبقى مظلمه وشديده البروده فيظل الطريق وهو هو فيل اه قرب بقى جبل الطور في سيناء ففجاه يجد ضوءا فيقول لأهل طبيب نار خليكم بقى مكث ولا هذهب لليه للنار دي أكيد هلاقي عندها حد يدلني على الطريق والمالإكسي فهلا أقل من أني هاتيكم بجذوة يعني شعله من النار ونولع بقى ونتدفل عليكم تصطلوا شوف القصة دي واصلت لحد هل يوم يروح روح تبدأ بقى القصة من هنا هل, هل اتاك حديث موسى اذن داهو ربه بالوادي المقدس كل اللي فات ده ما تقالش لكن اتقال في اماكن اخرى خدمه للصيا او قصدا لذكر القص لكن هنا احنا عايزين نسرب ان موسى كذب هذا اللي احنا عايزينه من من هو اشد من قومك فاهلكه الله وكانت الغالب لموسى ولمن معاه. بس فعشان كده جابها من اول هل يبقى اخذ من القصة ما يخدم اليه السياق يبقى اختصر كل اللي احنا قلنا ده وبدأ من هون لكن مش هي دي بداية اليه مش هي دي بداية القصة هي دي بداية المشكلة التي يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو حمل الدعوة الى اهل الكفر والعناد بس هي دي القضية بقى هي دي القضية فسيدنا موسى لما قاموا ذهاب الى هذا المكان ادي بقى الوادي المقدس ايه طوى طوى ده زي بيقول عبد الواد ده عباس هو اسم الوادي اسمه كده وادي طوى يبقى هل اتاك حديث ايه موسى اذ ناداه ربه تفاصيل هذا النداء ايضا واحنا دايما نقول كده انا دايما اقول لك كده ان في الفاظ في القران الكريم تاتي مجمله التفصيل اما ان تجده في القران واما ان تجده في السن وممكن القران ياتي ببعض التفاصيل والسنه تاتي ببعض التفاصيل وممكن القران ما يجيبش تفاصيل خالص زي ما قلت لك لما جاء قوله تعالى اقيموا الصلاه هات لي التفاصيل ليست في القران على الاطلاق كم ركعه كم فرض صلوا ازاي احكام السه كذا كذا كل ده تاخده منين من السن يبقى جاء الامر في القرآن مجملا والتفاصيل في السن احيانا القرآن يفصل ولكن هناك بعض التفاصيل لأذكرة تتكفل بها السن زي ما حدث في قصة الخضر مع نبي الله موسى في تفاصيل في القرآن اه لكن دي حديث في البخاري زاد هذه التفاصيل اللقاء بينهم كان ازاي مش هتلاقي بقى في القران ان سيدنا موسى لما التقى بالخضر كان نائما على صخره وقد سجد نفسه بتنفصه خضراء ده في القران تفاصيل لقائه ده لكن ده في حديث البخاري وسيدنا موسى وقف قال السلام عليكم وهو, وهو قال له ان السلام بارضك مفيش حد بيقول في الارض السلام عليكم من انت قال لموسى موسى عمران بك عارف ومستني مش في القرآن لكن كيف في السن يبقى في بعض تفاصيل يذكرها القرآن وبعض الاخر يذكرها السن وفي أمور تجمل في القرآن ويفصلها القرآن زي ما قل تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه طب الكلمات اللي تعلمها آدم دي كانت إيه التفصيل في سلطة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بل القران تكفل بالبيان كذلك الامر هنا اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طو هنا اذهب الى فرعون لأنه هو ده اللي احنا عايزينه لكن هو ده كان كل نداء له تفاصيل اخرى ذكرت وفصلت في القران في سور أخر اخرى هو اول ما اخلع عليك انك بالوادي المقدس طو وارخصتك فاستمع لما يوح فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدمنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى مش كل ده اتقال هنا مش مش هتلاقي التفاصيل دي يبقى النداء ده, ده اشتمل على ايه ان رقم واحد تعريف بالمكان رقم اتنين كيفية التعامل مع المكان اخلع لا عليك رقم ثلاثة تعريف بالمنادي انني انا الله لا اله الا انا رقم ثلاثة حق المنادي فاعبدني واقب الصلاة لذكر كل ده موجود كل ده موجود ثم تعريف بالمهمة انك اصبحت نبيا ورسولا لك مهمة والمهمه ايه انت عايز خش مصر في خفاء لا يشعر بك فرعون ده احنا بنقول لك روح له اذهب الى فرعون يبقى كما خافت امك عليك صغيرة ان ياخذك فرعون فارسلناك اليه واملناك نقول لك وانت كبير تخاف ان يشعر بك فرعون اذهب اليه وسوف نؤملك كل التفاصيل انه موجود عنه لكن هولا ده ما يجمل ليه لانه يريد ما يريده اللي احنا عايزين نسر بس الخلاصة ان بقى رسوله روح لفرعون وفرعون هيعمل ايه وهنعمل فيه ايه هي دي الخلاصه التي تخدم هذا السياق يبقى اذا ناداه ربه بالوادي الايه مقدس بقع مقدسة طاهرة لذلك قال له اخلع علي إنك بالوادي المقدس ايه طوى طبعا كان زمان الطواف بيبقى بالنعال يعني النبي والصحابة طفوا بنعالهم وما كانتش الكعبة ممهدة كالآن واللي فراح فيك زمان أيام كان لسه فيه الأحجار السودة والبتاع بعرفش شفتوا الكلام ده ولا لا ولا وقيتوا عليه ولا لا كان الطواف بيبقى بالنعال ولحد دلوقتي يجوز لك هذا لكن طبعا عشان الناس يعني مش متعوده هذا اعتقد ان لو لبس واحد النعل في رجله وطاف حيقتلوه ولذلك جه بعضهم قال ما ينفعش الطواف بالنعال ما ينفعش ليه قالوا له اذ ربنا قال لموسى اخلع لعلي انك بالوادي المقدس ولن يكون اكثر تقديسا من الكعبه فما ينفعش الطوف بالنعال يا عم ده كلام من سيدنا موسى لان ربنا هيخبط ده موضوع تاني خالص ولو قست عليه موضوع الكعبه يبقى هريحك خالص وزي ما قلت قبل كده دايما كده اللي يروح جايب كده مستدل بالحاجات دي يروح على طول ردت عليه كده يعني انت تعمز زي سيدنا موسى بالوادي المقدس خلع نعل. نعلك أنت كمان هتخلع اعلك اه طيب اتوب كما دع قومه ان يتوبوا اما بالتوب بتعمل ايه قال لك بقول استغفر الله لا ما ينفعش فتوبوا إلى بارئكم ده كلام سيدنا موسى بقول بل كده فقتلوا أنفسكم فعاستوب روح موت نفسك يقول لك لا طب لا قال ليه يقول لك ده في شريعة موسى يعني هو في شريعة موسى اللي على كيفك مش في شريعة موسى اللي يا عم خلاص علينا شريعتنا احنا لنا شريعتنا فإنك بالوادي المقدس اسم الوادي ده ايه اللي هي عند جبل طوب اسمه ايه طوب انك بالوادي المقدس ايه طوب طبعا في بقى كلام برض ان عرفه ومين مش كده ولا ايه انني انا الله وعرفه اللي الله سبحانه وتعالى واعطاه من الدلائل ما يؤكد له هذا وراه ان العصا ايه وان اليد ايه كل دوارك في سوره وما تلك بيمينك ايه يا موسى قال هي أعصايا أتوكى عليها وهش بيها على غنمي وليها فيها مالي بقرة قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى وزا ما قلت لإخوانكم مرة يقول حية ومرة يقول صعبان مبين ومرة يقول تهتزك أنها جان كل دي صفت للحص هي في الحجم كانت صعبان كبير في النوع كانت حية في خفة الحركة كأنها جان واللي شد موسى لما الله غيري ولا مدبرا ولم يعاقب ما بيبصش ولا حاقب موافقه له قدامه يعني هولي ايه صعبان كالاسد ضاري مين اللي يقف ومفيش مقدمات الق القه لقاها كده جيري الى ان قال له الله اقبل ولا تخف زي ما قلت لإخوانكم أقبل ولا تخف دي رجع وضع يده في فمي تخيل بعد ما كان مش قادر يبص لذا بيحط يده في فمي فتحولت برة أخرى إلى عاص بس عشان قالوا أقبل ولا تخف خلاص إنك من الامنين وبعدين يسلق يدك في جيب تخرج بيضاء من غير سوء آية الأخرى دي آية تانية وده زي ما قلت لإخوانكم اي صاحب دعوة لابد أن يكون معه الدليل على صدق دعوة فربنا اداله العصا واداله اليد أني عطت يده الجيب الفتحه اللي فوق دي يسلق دقل طلعت أضاءت يده دي بقت منيرة ولذلك قال من غير يسوء لان فيه بياض مرضي اللي هو البرس لا هذا مش بياض مرضي ده نور إعجازي كل ده أنا حطه في دماغي ولازم تضعه في رأسك وأنت تستحضر القصه ولكن أخذ منها ما يخدم السيارة بعد قل له أخذ الأيتين نول بقى وروح لفرعاو إذ نداه ربه بالوادي المقدس اذهب إلى فرعاو طب ده أنا عايز أخش متخفي منه لا روح له قال لا ده عايزين موتوني ده جبار أروح له قال له آه. قال له له آه والله وليس كنت تبالي بقول لكم في سورة القصص إني لما طالب أن يكون معاه هاظون وقال له وقال ربنا وأخاف أن يقتلون وأخي هو وأفصح مني لسانا فأرسله معي معي أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال لا تخاف تخاف بس روح في أمال من الله اللي خاف منه روح له آه في أمال من الله في امام الله اذهب الى فرعون طيب ليه الم هي دي بقى لب الدعوه يا ابني وجوهرها لب الدعوه وجوهرها ان توجه الى الظلمه والطهار الى الظلمه والطهار وذا اللي كان مش قادر يفهمه كثير من الناس أيام ان كان هذا الطاغيه يحكمنا فكنا نقف على الملابر ونجعل دعوه للظلمة وللطغاه الناس تحتد عليك يا عم عرفنا ازاي نصلي وعرفنا ازاي نصوم ما نباع الرافه لكن من لب الدعوه لك تتوجه بالدعوه الى الظلمه والطغاه شو عد دفست لراسه في الربال وبعد كلام ما يقع, يقع تلاقي خمسة الاف مليون راجل كنت فيه وهو موجود كنت فيه ده اللي بيقال أفضل الجهاد كلمة حق تقاله بعد سلطان جائر هم يروح به الأمم يقول ابن ده كان يبدو قال لا لا لا, لا. ما لكنت فيه كانت الناس دي كلها فيه ما والله الناس دي كانت فيه كان جنب الحيط أهم حاجة عاده الناس صلي وصوم ونجعه واللي يقع يقع ونجعه دي كارثه والله فهي دعوة الدعية ينبغي أن تتوجه إلى الظالم الطاغي طلعه في أسالي الإعلام الظرف الإعلام الطيبين الحلوين اللي ماشيين جنب الحيط، على طول نبقى احنا في نظرهم سفلة وولادة الأدب بعد كده بقى يقول لك بتخليك تخليك زي الشيخ فلان، شوف حلو إزاي امبور إزاي جميل إزاي حليم إزاي طيب إزاي يا الزكاة ما انت مش فاهم وده صاحب دعوة والله ما كانوا أصحاب دعوة وما هبلي فيه والله لأن من أوليات الدعوة أنك تكف الظالم عن الظلم من أولويات وبعد ما يموت زي ما قلت لك السبوع هتكتر والله السبوع هتكتر وهي دي عادتنا للأسف أنا ذكرت لكم مرة جمال والله كنت أول مرة تنيشل فيها جاي مسجد خالد بن الوليد وكنت لسه طالب في كليات اصول الدين كنت في اللسانس وزمان بقى كان طريق المستعمر ده بالليل الراجل يمشي فيه وكنا في رمضان فبعد الفطار مباشره انا عندي اصلي العشاء وطراويح في مسجد خالد وأدي درس مير الطراويح فنزلت ركبت الاتوبيس ودخل طريق المستعمر ده فليش سبق الناس في بيوتها والجو فاضي الاوتوبيس والله كما اقول لكم كان الاوتوبيس طلعته يعني كل الكراسي قاعده الناس بقى اللي بتطلع شغاله على طول وانا واقف وفي بنت واقف بس احنا الاثنين بس والاوتوبيس بقيه كله فاضي والباقيين كله قاعدين وقف الاوتوبيس في اول محطه في المستعمره طلع اربع عيال ومعاهم شحط طور اشكالهم والعياز بالله وهم عيال قد كده يعني انت لو ضربت الأولاني قلم تبو الرابع مثلا بس معاهم طور ده يقفل شارع بقى لوحده فطلعوا قاعد بيبصوا للضابط راح واقفين جنبي انا من العاده في دايما كده كا... انا ما اشيلش فلوس في فلوسي في محفظتي ابدا ومش هقول لك طبعا ماشيل فين يعني <تصفيق> فالمحفظه تبقى مليانه وبتاع مش عارف ايه كده في جيبي فالمحفظة عامله كده فغرتهم قوي فراهم جايين واقفين حواليا وراح واقف اتنين الناحيه دي كده واتنين الناحيه دي واحد واقف بظهره بقى مد وشه للناس التانيين عشان لو حد خباله ما ما حدش يفتح بقه يبرق لهم واقف ورا ضهري كده ولا واقف معايا جزء في كان فتح الباري شوارع سعيد بوخار وبعدين واحد من اللي واقفين هنا الناحيه دي كده شمالي ناحية ناحيه المحافظه يعني عمل اللي جات له عضله فراح هز ابن طخ مخبط في رجلي اي اي اي, اي, اي. واخد بالك في, في, في ناحيه اليمين الصف الله لان ناحيه العكس المحفظه هيدا اللي خبطني الناحيه دي اي اي اي, آي قاعد يخبط في رجلي فضايرت يقول له فيه ايه يا ابني قال له علاش عضله يا عم الشيخ طبعا انا ما ضايرت الناحيه دي كان الناحيه الثانيه خد المحفظه وما حسيتش والله أو كل اللي عصى ولذلك اتعودت بعد كده اللي يخبطني في حته او يخبطت على كتف ابص الناحيه الثانيه حفظتها يعني اللي خبط لي هنا ما ببصش هل? اللي خبط لي على كتف اليمين ولا عباص الشمال. عكس على طول. فخبطني في رجل يمين بصيت يمين سرقوني من الناحيه اللي هي الشمال. انا ما حسيتش لكن انا لقيت اشكالهم قذرة كده. طب نور لي يا ابن نور. فعدت قدام والله كما اقول لكم كده ما ببص في جيب ما لقيتش المحفظة. واحتمد الجزء بتاع فتح الباري الواحد قاعد. وراح ترجع لهم. لقيتهم فتحينها في قلب الاوتوبيس والله كما لك وعمالين يقلبوا فيها وبعدين يقولوا ده ما فيهاش حاجه كان وقتها اول ما لغوا الشيلن الورق فكنت حاطط شيلن الورق قال له ايه ده في شيل من الورق اللي ما فيهاش حاجه فروحت مباصص بوشي كده لقيتها محفظتي رحت ضاري ايدي واخدها واخد قلت له هي ما فيهاش حاجه قال له ايه ده اتجلدت روح وسب مش ساب طبعا وراحوا مطلعين مطاوي قلت له بص انا خدت بحفظتي عايز تموتني بعد كده موتني قال لا لا لا بواتك الحاجه ادري ارجع لورا كده وراحوا بقى هايجين في الاتوبيس اول ما هاجموا هاجموا على البنت اللي واقفه دي شدوا منها الشنطه البنت ماتت على الشنطه يضربوها تسرخ وكل اللي قاعدين في الاتوبيس مش تبعنا مش تبعنا فجاه الاتوبيس بقى داخل على نقطه الامريه راح اللي قدام ده العجل اللي معاهم ده طبعا ايه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 لكن بعد ما يعمر خلاص دعوة للصلاة اذهب إلى فرعون وهو عاد على الكرسي اذهب إلى فرعون إنه طغى يبقى لابد أن تكون للطهاء وهو يعده على الكرسي وطغى في لغة العرب شوف كلمة سبحان الله طغى شوف الكلمة سبحان الله وذلك حتى اللفظ العربي الواقع شوف كلمة طغى دي طغى شوف شو بعده إزاي حاجة كده ولذلك كانوا بيكلموا مرة عن يعني ألفاظ القرآن إزاي ليها تأثير يحسسك باللغة اللفظة عايز يقوله يعني شوف لما بيجي القرآن يقول ما لكم إذا قيل لكم انفلوا في سبيل الله اسمع اللي جاي اثاقلتم إلى الله شوف التعبير ان التعبير ده عن واحد بيقانتك كده بلك اثاقلتم يا دي طغة. شوف كلمة طاغه دي يا دي شعرك كده بتجاوز الحد فتجاوز الحد تجاوز الحد مع الله لما قال ما علمت لكم من اله غيره وتجاوز الحد مع خلق الله لما جعل اهلها في الشيعة تجاوز الحد لما قال ما اريكم الا ما ارى طغى في كل شيء مع الله ومع خلق الله زي الكلب اللي كان بيحكومنا ده طغى وما طغى يبقى لازم اللي يوقفوا بقى فربنا يبعث له الرسل الان ما فيش رسل مين اللي بيقوم بمقام الرسل الدعاء مين اللي عرف اصنا بارك النطاغيه مين كانوا بيسبحه عبده اولهم شيخ الازهر كانوا بيحسسونه امير المؤمنين امير المؤمنين وكان عندنا هنا ضمن بعض المشاكل الخربان اللي كان اسمه اسامه القوسي ده كان بيقول عليه امير المؤمنين والله والله أمير المؤمنين فخلاص ما حاجتش تريع قاله انت طاغية انت ظالم انت جبار انت حرامي انت انت انت انت انت انت انت وأول ما قلت له في 93 انت طاغية وأنت اغبى من حكم مصر وقعدت قدامه كين النيابه قال ايه ده أول ما دخلت على الله مشغل الشريط فلقيت نفسي بقول يا حسن يا مبارك انت اغبى من حكم مصر قال لي ايه ده حد يقول لولي الامر كده قلت له أنا انا هو غبي وانا شاف انه طغي وغبي انا شاف حضرتك اقنعني بغير كده قال لي اقنع خمسه واربعين يوم باستمرار حبس اقتنعت انا خلاص <تصفيق> كده بياك كده فكلك بدي في خلاص في, في الساحه الواحدك بتتاكل ما هو مفيش الباقي كله نائم الباقي ملوش شعر يبقى يذهب الى فرعون ايه الله ايه الله طاق طبعا بعض القرآن هيقول لك وقال لك في مطن أخر ان سيدنا موسى طلب من الله سبحانه وتعالى من يعينه في هذه المهام وطلب الأمان من الله لنفسه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون واخي هاضون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا أن وصدقني إني أخاف أن يكذبوه ودي قلت فيها كتير بقى مبارح مش عايز اعيد النهار. يعني قلنا فيها كتير قوم مباد أنفع أخي لأخيه كان سيدنا موسى اني الداعية لما حس ان عنده وجه تقصير في مسألة المال ان يستعين بمن هو أو من يعلم أنه أفضل منه فيه ولذلك سيدنا موسى قال كده وأخيه هاضون هو ايه أفصحوا مني كده طيب لما هطلع بقى الفرعون ايه بقى إيه القصة إيه الدعوة هتقول له إيه طه طيب هالدعوة هتقول له إيه اذهب الى فرعون انه طار فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى الايتين دول بقى نوف معهم شويه ليه فيهم كلام لازم يتقال ولازم تسمعه ولازم تفهمه وده اللي لو حبيت تعرفه وتفهمه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر